بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا جاءك المنافقون قالوا نشهد إ ن ك لرسول الله والله يعلم إ ن ك لرسوله والله يشهد إ ن المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله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 يحسبون كل ص ي ح ة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أ ن ا يؤفكون و إ ذ ا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و ر أ ي ت ه م يصدون وهم مستكبرون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 وللا ه خ ز ا ئ ن ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ولكن المنافقين ل ا ي ف ق ه و ن يقولون ل ل ى ر ج ع ن ا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ل يخرجن ا ل أ ع ز م ن ه ا ا ل أ ذ ل و ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل م ل ل ن ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تلهكم اموالكم ولا أ و ل ا د ك م عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل أ ن ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون